أجمل يوم بجمل ولادة ركع وصوم واجرك في ميعادة خل النوم واصحب سعادة أجمل يوم بجمل ولادة ركع وصوم واجرك في ميعادة صار غير صار الزمان صار صورة هذا اجمل لا اخذت حب ورد ورد رشت روحي عطر عطر حبات الود برد برد تروي العالم شبر شبر See you overnight. كبشوق يمخر مشاعر يصعد فوق موج البشاير للمعشوق صار البحر شاع الحب شاع صيدة وكمالة مثل شراع عادب جمالة هز القاع صل عنا بوآله فدا فدا الله حمد لله ربي الاعلا الله الله ما شاء المولد بلد بلاد بث الفرحه برض برض مد العالم مدد مدى ينبغى <تصفيق> بالعذل تهاني ارنوت <تصفيق> عبد المعاني قبل الفوت كنت لك عمر ثاني اه اي ش فرح ازده وكرامه ليه رتح بالابتسامه لاح شوف شوف شوف كل الحياه بتحتفل الفضل. الفضل،, الفضل عمرك صحرا ولت انتظرا موسرا ببدون يلفف مايا ضل في يايا وامرا كل فيكون يروح عذب عذاب يخضر قلبك أمل أمان دامك للحق محب محيب طرت عينك وصل وصل